ونفس وما سواها فألهمها قدورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من بساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشخاها قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فذندم عليهم ربهم بذنبهم فتواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاسْتَغْنَى وَفَضَّلَ قَبِيلَ فَتَن يَسَّرُهُ لِلْعُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالسُّنَنِ فَتَن يَسَّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذِرُوا عَوْتَكُمْ نَارًا